ان الله هو بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد ظلم الله عليه الجنه ومأوانا وَمَا وما للظالمين من أنصار 110. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 111. وما من إله إلا إله واحد وإن لم عما يقول نَرَى مَسْنَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم مَنْ مَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ 117. وأمه صديقة كانا يأكلا من الطعام 118. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أما يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم